أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم بحر تدعونه تضرع وخوف تدعونه تضرع وخوف إلا الأجانب. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو من تحت أرجلكم أَوْ يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لكل نبي مستقرون صوف تعلمون قد قرأوا العظيم.